بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ب أ ن ربك أ و ح ى لها يومئذ يصدر الناس أ ش ت ا ت ليروا أ ع م ا ل ه م فمن يعمل مثقال ذ ر ة خ ي ر ي يرى ومن يعمل مثقال ذ ر ة شريره